أخي الحبيب إن الدنيا مهما طالت وعظمت فهي أوقات محدودة وأنفاس معدودة ثم موت وقبر وبرزخ إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار فقال فاستقيموا إليه واستغفروه فإن الله عز وجل هو الغفور الرحيم واسع المغفرة العزيز الغفار غافر الذنب وقابل التوب العفو الغفور الغفور, الغفور الشكور وربك الغفور ذو الرحمة لذا كان الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أكثر الناس استغفارا لأنهم أعلموا الناس بالله عز وجل فهذا آدم عليه السلام يستغفر ربه ويعترف بذنبه ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وحكى الله عز وجل عن نوح عليه السلام فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى لنا عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وحكى عن نبيه داوود عليه السلام فقال فاستغفر ربه وخر راكع وأناب وكذلك عن سليمان عليه السلام أنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وكان خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله في اليوم مئة مرة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أمره الله سبحانه وتعالى بالاستغفار لمؤمن أمته فقال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات عباد الله إن الاستغفار له فوائدٌ عظيمة منها أنه سبب لنزول الغيث والإمداد بالأموال والبنين قال تعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدراة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من كل ضيق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أبو داود وأحمد وصححه أحمد شاكر ومن فوائد الاستغفار أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير الخطايا قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور الرحيم وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا يا عبادي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 يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيءآ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته.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 أنه يدفع العقوبة ويرفع العذاب، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون عباد الله، إن الاستغفار عبادة سهلة يسيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكنها مرتبطة بالتوبة والعمل الصالح، قال تعالى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لل فإنه كان للأوّابين غفورا والاستغفار المقبول عند الله مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى قال تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير وقال تعالى ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والله عز وجل لا يقبل استغفارا من مشرك أو فاسق. قال تعالى في شأن المشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في شأن الفاسق: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 فيُستحبُّ الاستغفارُ بعد, بعد الفراغ من أداء العبادة فما شُرِعت العباداتُ إلا لإقامة ذكر الله عز وجل قال تعالى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفرُ ثلاثًا بعد كل صلاةٍ مفروضة كما شُرِعَ الاستغفارُ في ختام صلاة الليل قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار وكذلك الحال بعد الفراغ من الإفاضة قال تعالى ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفر الله إن الله غفور الرحيم وشرع الاستغفار في ختم المجالس فكفارة المجلس بأن يقول الإنسان سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وكذلك في ختام العمر وعند الكبر فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عندما اقترب أجله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فينبغي علينا أيها المسلمون أن نكثر من الاستغفار في كل حين. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رواه ابن ماجه. عباد الله لا يستقيم الاستغفار باللسان والدوام على المعاصي. قال الفضيل بن عياض رحمه الله استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين وجاء عن رابعة العدوية أنها قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير أي أن من استغفر ولم يترك المعصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار والاستغفار عباد الله أمان لهذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو موسى رضي الله عنه كان, ل... كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا وبقي الاستغفار معنا فإذا ذهب هلكنا نسأل الله الأمن والسلامة وهو مهلك الشيطان عدو المؤمنين قال ابن الجوزي إن إبليس قال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 فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في استغفاره ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وعن شداد بن أوسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت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 والله ذو الفضل العظيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الغفار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أحمده سبحانه على نعمه وأشكره على فضله المدرار أما بعد أيها المسلمون فليكن الاستغفار مفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة وبوابة رجوعنا إلى ديننا فإن أوله اعتراف بذنب ثم توبة ثم الإقبال على الله هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير والاعتراف بالذنب يستلزم منا عباد الله ترك نظريات المؤامرة والكف عنها فتقصيرنا من أنفسنا قال تعالى أولما أصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فلا تعلق الأخطاء والأسباب على غيركم يا أمة الإسلام فإن الإسلام لا يضره كيد الكائدين قال تعالى لن يضركم إلا أذا وتاريخنا يشهد أن الإسلام يزيد ولا ينقص وأعداد المسلمين تتزايد في كل بقعة من الأرض لا لشيء إلا لأن الإسلام دين الحق والله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا عباد الله إن فلاحنا وعزتنا في ديننا فلنتمسك به دون إفراط ولا تفريط بل بصورة معتدلة تصلح لكل زمان ومكان فإن هذا الدين يسرٌ كما في حديث البخاري ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسدد وقارب وأبشر واستعين بالغدوة والروح وشيء من الدلجة فأقبلوا عباد الله على الله دون تراخ بل برفق وجدية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ونصرهم على عدوك وعدوهم واجعلهم رحمة على رعاياهم اللهم أعل بهم كلمتك وانصر بهم دينك واجعلنا وإياهم جندا من جنودك لخدمة هذا الدين اللهم وفقهم لكل خير اللهم وفق سيد هذا البلد الأمين لكل خير ترضاه يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكراً للملك عبد الله حفظه الله على هذه الحفاوة وشكراً لأهل الأردن على حسن استقبالهم وأشكر من أتاح لي هذه الفرصة في زيارتي لأهل الأردن وسهل أمرها ليجمعني مع إخوة لي في الدين سعادة السفير الشيخ فيصل حمود المالج الصباح حفظه الله سفير دولة الكويت حفظها الله وحفظ أميرها أسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته هو ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أخي الحبيب إن الدنيا مهما طالت وعظمت فهي أوقات محدودة وأنفاس معدودة